أَوْ يَكُونَ نَكَبَيْتُمْ مِنْ زُخْرُبٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِغُفِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِسَابًا نَفُرَأُهُ أَوْ يَكُونَ نَكَبَيْتُمْ مِنْ زُخْرُبٍ أَوْ تَرْقَىٰ السَّمَاءِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إلا بشرا رسولا